وقد حاولت عدة مرات أن آتي إلى الصعيد ولكن كان الطلب يقابل بالرفض دائما والكلام ذو شجون فأنا الآن أتكلم عن قصة شاب من أسيو أنا لا أعرف اسمه ولا أعلم أهو حي أم ميت لكن هذا الشاب له قصة معي وأتمنى أن يكون بين الحضور الآن يسمع كلامه وله قصة طريفة مفعمة بالمعاني الكبيرة التي يتميز بها كثير من أهل الصحيط منذ نحو ثماني سنوات ألقيت محاضرة سميتها شرطة الموت وكررت هذا المعنى في عدة محاضرات بعد ذلك لكن كانت أول محاضرة كانت من نحو ثماني سنوات وأخذت هذا العنوان من حديث رواه الإمام مسلم من حديث يسير بن جابر أو يسير بن جابر وجهاني في اسمه قال هاجت ريح حمراء بالكوفة فجاء رجل إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليس له هجيرا أي ليس له دأب ولا شأن إلا أن يقول يا عبد الله بن مسعود جاء في الساعة وكان متكئا فقعد وقال لا تقوم الساعة حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم أشار بيده جهة الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع أهل الإسلام لهم قيل له تعني؟ قال نعم قال أن الروم يأتون ليقاتلون أهل الإسلام فيشترك المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة أنا خدت الإسلام الحديث فيتقاتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتسمى الشرطة أي أن شرطة المسلمين تقتل عن آخرها والشرطة هنا هي التطعة من الجيش قال وفي اليوم الثاني يشكرت المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة وفي اليوم الثالث يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالب فيقتتلون فيحجز بينهم الليل فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب الشرطة. وفي اليوم الرابع ينهد أن يقوم لهم أهل الإسلام جميعاً فيجعل الله الدبرة عليهم فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها قط حتى إن الطير لا يمر بجنباتهم فلا يتجاوزهم حتى يخر ميتاً من نتني ريشهم ريش الجثث جثث الروم فيتعادوا بني الأرض بعد ما تنتهي المعركة اللي الأرض إخوة يتعادون كانوا مئة فيجدون أنه لم يبق منهم إلا رجل واحد فبأي غنيمة يفرح وبأي وأي مال يقسم إلى آخر جنف الروم كانوا ملايين وقف في مقابلهم قطعة من جيش المسلمين قطعة ماتت الشرطة كلها نعم لكن لم يستطع الروم أن يتقدموا خطوة للأمام يبقى انتصروا أم لا يبقى انتصروا لما تكون قطعة من الجيش تمنع الملايين من الروم أن يتقدموا يبقى دور شجعان القلب ليس لهم نظير وفي اليوم الثاني تفنى الشرطة وفي اليوم الثالث تفنى الشرطة ولا يستطيع الروم أن يتقدموا خطوة للأمام على عادة المسلمين إذا تعلقوا بأهداف الدين لا يغلبوا جنس لا يحيا إلا بدين ناس يما العرب منهم جنس له خصائص عجيبة تباين خصائص الجنس البشري ولذلك تجد الرجل الغربي يزني ثم يزني ثم يزني ثم يقوم فينتج يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ثم يشرب الخمر وينتج حضارة الآن كلها حضارة غربية الذين فعلوها وصنعوها فرع أم فجرة؟ لا شك أنه فجرة. كيف أرتقوا؟ عدوم المنظومة مختلفة. الزنا عندهم لا يمنع من الانتاج. إنما الرجل العربي إذا زنا يزني ثم يزني ويبطل. لا يفيد إذا شرب الخمر يضطل يشرب الخمر ثم يشرب الخمر ولا يفيد أنا أذكر قصة ترجل من الخليج سنة 75 طرق تشكادي كان في لندن وفي الإشارة كان معاها عدة روزا من الجيني الاسترلين نزل من السيارة وفك الأستيك وأمر من إيه الفلوس في الهو فطبعا كل الإنجليز فتحوا سي أبواب وكل واحد ده أخذ متس فلما سئل عن هذا الموقف قال أردت أن أراهم أذلة يحنون الرؤوس أمامي أيها الذليل السيارة التي تركبها من صنع أيديهم ساعة يدك من صنع أيديهم قماش بذتك من صنع أيديهم جورتك الذي تلبسه من صنع أيديهم نعلك الذي تلبسه من صنع أيديهم أنت لا تملك إلا جلدك هذا هو الذي تملكه الجنس العربي جنس إذا أغرقته في الشهوات لا يخرج إطلار قبل. لقد أنفق العرب ثمانين سنة من عمرهم في حربين لفحل وناق عرب البسوس استمرت أربعين سنة حتى كاد العرب أن يتخلعوا وداحس الغبراء استمرت أربعين سنة ليه؟ لأجل فحل وناقة أنا لا أتخيل أن ثمانين سنة تضيع من عمر العرب لفحل وناقة إلا أن يكون حمقا وظل العرب هكذا على حاشية الدنيا لا قيمة لهم حتى بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا فعل هؤلاء العرب لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في سنوات لا تعد شيئا من أعمار الأمم استطاع أن يقيم دولة كاملة لكن برجاء لما ربطهم بالوحي المنزل من السماء تغيروا تغيرا كاملا وفعلوا ما يشبه الأساطير أعداؤنا لا يلعبون عندهم مراكز علمية لتحليل نفسية العرب بالكامل فعلموا أن أكبر داء يجعلهم يرتبطون بالأرض ولا تقوم لهم قائمة هي الشهوات فأغرقونا بالشهوات بالأفلام والمسلسلات حتى أن رجلا من أكابر الكتاب وله صوت رنان وتصاميف كثيرة قصص ومسرحيات والكلام دا. وكان إذ ذاكا وصل عمره إلى 83 سنة وصدفه في جريمة الأهرام وانا طرف الجماعة سنة 16 وكان رجع من باريس سألوه ما الذي أعجبك في باريس هذه المرة؟ لم يجد شيئا في فرنسا كلها أعجبه إلا الزواج الجماعي الزواج الجماعي كل واحد يب مراده ويتبادلون زوجك طبيب ل83 سنة ها يعني فيد قوته الكلام دا يقوله شاب مليان بالفتوى والشبق ويشاد بكل شهوة والكلام ده ده انت تلات وثمانين سنة يعني ما بكت الكرن إلا الحطب كما يكون أهل الشبك مش عجبك غير الزواج الجماعي بدل من يقول لنا الميراج والصراعات العسكرية والكلام ده جاي عايزين إل زواجك جماعي هؤلاء من يسمون أنفسهم النخبة بحد النهار وهم الذين شكلوا ضمائر الأمة في القرن المنصرم، لذلك انتقلنا إننا المصانع. اللي عندنا هل عندنا المصابع؟ البلاد العربية بالكامل استطاع أن تصنع سيارة مشترجة حتى؟ أبدا طب إحنا شولدنا إيه؟ بتقفل هذا اللي إحنا نعمل ناس يقول لك مراوح لا أفلها عربيات لا أفلها مش عارفين أفلها شغالين في التأسيس هذا اللي إحنا نعمل ولا المنتج السبب إيه إنهم أطلقوا علينا مادة الشهوات وظنوا علينا بما يرفعنا نحن إذا أردنا أن نستمد العزة أن نستجلب العزة مرة أخرى لا يوجد مركب إلا الدين فلما ألتقيت المحاضر وكان هذا الوقت وقت شتاء وخرج وصل الفجر فإذا بشاب ينام أمام البيت أي طفل عشان أعرف من هو فوقف الفزي عم قلت له يا ابني انت مين؟ قال لي أنا من شرطة الموت أنا نسيت لرجال مبعدة أشهر على خضر ولسه أي من النوم وراح أصال الفن الفناجي برضو مش جايبة موضوع شرطة الموت والكلام ده في قال لي أنا سمعت الشرط بتاعك قلت من أي البلاد أمت قال لي أنا من أصير قلت له متى أتيت قال لي الساعة واحدة أنا كنت قد بالبيت عندك قلت له الذي جاء بك في هذا الوقت المتأخر قال لي أنا سمعت المحاضرة وركبت الأطر برغم أنني الذي قلت المحاضرة وحاضرتها لكن هزني هذا الشاب بعنف وأعطاني دلالات بعيدة على معنى شرطة الموت وحتى لا يفهم العنوان خطأاً ويفكرون إن أنا بعمل فرط تحارية ما في شرطة الموت يعني يعني, يعني بعمل فرط تحارية نبهت في المحاضرة أنني أقصد بشرطة الموت رجال العمليات الخاصة أو ما يسمى بليونة اليوم الكوماندوز. يعني لا مستحيل أمام هذه الزرع رجال العمليات الخاصة أو الكوماندوز. وقلت أضفت عشان أوضح الكلام قل العلمي. حتى يدافع عن مصادرنا الأصلية. كان أيامها الجهل العاملين يشتموا في البخاري ولا البخاري في أحاديث مكذوبة ورسلم في أحاديث مش عارف إيه ويشتموا في الصحابة والكلام ده وأيامها كانت المعركة ساخنة جدا بيني وبين هؤلاء. ولا نكاد مر أسبوع إلا وأنا برد مار وودين وثلاثة في الدروس والخطب والكلام ده كانت قضية كبيرة بالنسبة لي وكان جرحا غائرا في قلبي وانا عاجز ولا أستطيع أن أفعل إلا أن أصود أسهاني نحو فعشان الاسم لا يفهم خطان قل أن أقصد رجال العمليات الخاصة العلمية ومتقل كده عشان ما تفهمش خطأ ليه لأن أحياناً كثيرة بسبب مثل هذه العناوين أو المحاضرات كنت أستدعى ويحصل معي تحقيق ومرحة حصل معي تحقيق من بعد صلاة العشاء إلى أن أذى المؤذن الفجر غد حول سبع ساعات تحقيق واستجواب والكلام ده وليه وكان يناقشني ثلاثة في الأول وبعدين وصلوا سبعة بعد كده لحد ما أتى رئيس الجهاز شخصيا وظل معي خمس دقائق يكلمني في بعض المسائل والحاجات دي فكان في مشاكل بسبب المسألة دي. فأقول أنا أريد جنساً من هذه الأمة ومكثر يمثلون هذا المعنى يكونون شرطة للموت لا ترجع إلا غالباً أبعد مهمة حاجة من اثنين يا يموت هناك يا يأتيني منتصر لا يأتي يقول أنا عجز أنا لا أستطع ده ما ينفعش ينكم على ذلك حيث ناس فنائيين وأقصد بالفنائي يكون دارس دارس علوم الآلات أصول العربية أصول الفقه أصول الحديث من صغره ونجر نفسه لذلك وهذه محنة كبيرة جدا أحد أهم أسوابها ضياع الهدف عند الآباء لا يعرفون لماذا قلت ولا يعرفون كيف يربون أبنائهم حتى النهاردة لما أنت تكون حفظ ابنك القرآن وبتشد عليه في الكتاب والخلام ده يقول لي كيف ضيعت تسخط الولد ده عيد صغير متى يرعب الولد ده هتعملونه عائد نفسية زي واحد من من الغلابة المساكين ابنه يعني كان حافظ أحاديثه وحافظ القرآن والخطب بتاع بتاعه في بعض القنوات الفضائي علشان يبين موهبة ابنه استطرفوه في قنوات القنوات إياها دي اللي انتو عارفينها وجابوا طبيب نفسي ضيف الحلقة طبيب نفسي أمام الرجل المسكين الغلبان وابنه قال له لقد ضيعت طفولة ابنك متى يلعب هذا الولد؟ متى يستمتع بطفولته؟ ومتى وقعد يقرعه؟ وهو طرعب ما بصمالي مش عارف الكلام لكن احنا لو نظرنا الى مش هول الصحابة احنا جايين للصحابة سنأتي عليهم لكن في ازمان متأخرة سأضرب مثلا واحدا لبعض الاباء وأذكر قصته مع ابنه في أحد روات الحديث مشهور بكنيته أكثر من اسمه وكان عنده أعلى إسناد لصحيح البخاري في زمانه كان يكن أبا الوقت واسمه عبد الأول ابن عيسى جاءه شاب من كرمان بلد فقال له يا بني ما جاء قال ما كانت رحلتي إلا إليك رأى عشان يقرأ علي صحيح بخاري ويأخذ الإسلام فبكى أبو الوقت وحكى قصته لهذا الشاب الذي جاء من كرمان قال كان أبي يأخذني معه وأنا دون الست سنوات لأطلب الحديث معه مر على الشيوخ ليسمع ولده أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام فكان يأمر هذا الولد أن يحمل حجرة ثقيلة في كل يد، زي ألب طوب كده الإيدي اليمين فيها ألب طوب، والإيد الشمال فيها ألب طوب. الولد ده دون الست سنوات ويمشي مع أبيه. ولد أقل من ست سنوات وشيب. وابوه كان رجلاً طوالاً وصفوه بذلك فتخيل رجل طويل لما يوم فاتح رجل عشان يعمل خطوة ابنه علشان يبقى ماشي في نفس مستواه يبقى بيعمل ايه؟ بيجري لان هو رجل الصيارة والتاني رجل طويله هي خطوة واحدة منه التاني لازم يجري وباده وشايل البنته فيولي يقول إيه؟ فأتعبت فأتأخر فينظر إلي ويقول مالك لك تأخرت؟ أتعبت؟ فيقول فأقول له من خوفي لا يقول ما يؤخرك إذا؟ فيلوالد يضعف لإيه؟ السرعة تأخر فإذا بدى علي الإرهاب يقول قلقي حجرة. بدل ما مشاهد حجرين يشيل ايه؟ حجر واحد. برضو يتأخر عنه يبصله يقول له يقول له يقول له ما اتعب يقول له لا. حتى اذا شعر القبض من الولد اعيا يقول له ارمي الحجر التاني. ويمشي قباله مع ان ما فيش بيديه حجر عنه بس قوته راحت. خلاص. قال فإذا تأخرت عنه وتعب حملاني على كتفيه فيمر بين الركبان ناس قوافل ينشق عيسى تعال أركب أو هد وادك فيقول لهم معاذ الله أن أركب في طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أمشي وما رؤية يركب ذات قط الأب ده مفتري؟ آه مفتري في الزمن بتاعنا والتحليل النفسي والكلام ده مفتري وعايز قطع على لماذا فعل الشيخ عيسى مع ابنه عبد الأول هذا الكلام؟ أليس أباً ككل الآباء؟ نعم لكنه أراد أن يربي إرادة عند الولد أراد أن يحمله المسئولية والشدائد ويمشي هكذا هداه تفكيره وقد صدق حدسه في ابنه عبد الأول ابن عيسى أبو الوقت أبو الوقت صار عنده أعلى إسناد لصحيح البخاري في العالم وإذن المعتنين بالأسانيد والرجال والكلام ذا يجدون هذا الوقت في كل أسانيد البخاري تقريبا في الطبقات المدأخرة عنه دائم عرف لماذا خلق وعرف كيف يربي ولده إحنا كيف نربي أولادنا اليوم؟ منظومة سيئة جدا لا أريد أن أعرج عليها الآن لكن ستعلمون من كلامي كيف يمكن أن نعبر ولد أرجع وأقول أن هذا الشاب من أسيط أعجبني كثيرا أعطيته آنذاك برنامجا يمشي عليه وقلت له يحضر عندي طالما أنه صاحب همه سمع الشريط ثلاثة بالأرض وصل عندي صباح الليل نام على باب البيت للساعة ثلاثة والنصف حد ما الفجر أذن والقصة يعني لم تكن بالنسبة له شيئا مذكورا إذا قيس بالهدف والحمية والعاطفة التي كانت عنده. وأرجو كما قلت أن يكون بين الحضور أو أن يكون واصل بسيارته على النهر الذي كنت أعطيته له أنا نحن اليوم في مرحلة مخاض في مصر مرحلة ولادة وهي ولادة تبدو متعسرة هل سنفتح بطن للأم لنخرج الجنين ولا ستلد ولادة الطبيعية هل الجنين سيخرج كاملا أم ناطسا أذكى الناس لا يستطيع أن يجيب عن هذا السؤال إلا أن يكون ممن يوحى إليه والوحي قد انقطع الساعة القادمة غدا نحن لا ندري ما الذي سيجري ما الذي سيحدث النهاردة في مصر فتح الباب للأحزاب السياسية ويستطيع كل واحد أن يؤسس حزبا حزبا بمجرد الاختيار أنه يريد أن يؤسس حزبا يعني هتبقى الأحزاب أكثر من الهم على الهم. هذه الأحزاب كلها وضعت الإسلام كاسم على الأقل كاسم في برنامجها؟ الجواب لا. وأنا أتكلم على الأحزاب النمطية اللي كانت موجودة والأحزاب التي ستنشأ بمجمد الإختار أنها تريد أن تؤسس حزب. فيما عدى التالي الإسلامي عموما يعني أنا من على جمع وبتكلم عن عشرات أو مئات الأحزاب التي ستكون في مصر في بعد في واحد منهم وضع كلمة الإسلام كإسلام في برنامج الحزب الجواب لا هل الأحزاب ظاهرة صحية؟ الجواب لا كثرة الأحزاب ظاهرة مرضية لماذا؟ لأن الله عز وجل نهانا عن التفرق والتحزق إلا لحسب الله الحق فقط ذن احنا حزب له كل حزب له برنامج إذا وصل إلى الحكم سينفذه كأن الله عز وجل ما أرسل رسولا ولا أنزل كتابا وحصل الدين في المساجد فإذا فارت المسجد وخرجت من عادة المسجد حكمك القانون وليس الإسلام فلا ندري المرحلة القادمة كيف تكون ودي الجامعات مفتوحة على مصراعيها كل جامعة كل يوم فيها واحد يدعو إلى حزبه، واحد يدعو إلى الاستراتيجية بتاعة واحدة آخره وكلهم يراهن على الشباب كل عايز يختف قلوب الشباب ويختف عقولهم. أنا أذكر لكم الآن موقفا لسبعين شابا في أول الإسلام. لأننا نريد مئات أو ألاف النسخ من هؤلاء. إذا وجد فينا أمثال هؤلاء، نستطيع أن تقدم الأمم في سنوات المعدودات. هذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان والفزار وغيرهم وسنده صحيح من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مكث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين يتتبع الحاج في الموسم وفي مجنة وعكاظ أسواق يدعوهم إلى الله عز وجل ويقول من يؤوين من ينصرني من يحملني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة فلا يجد أحدا ويمشي بين رحالهم يشيرون إليه بالأصابع أي احتقار له وإن كان الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون يزلقونك بأبصارهم ينظرون بطرف عيونهم احتقار له قال حتى بعثنا الله له من يسره فأتمرنا واجتمعنا وقلنا إلى متى ندرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد في جبال مكة ويخاف هي بالشرارة التي بعثت هؤلاء الشباب. إلى متى يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم في جبال مكة ويخاف قال اعتبرنا وأرسلنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن موعدنا في الموسم في شعب العقبة فلما التقينا كان معه عمه العباس ابن عبد المطلب. فلما رآه العباس قال ابن أخي أنا ذو معرفة بأهل يثرب أنا لا أعرف واحدا من هؤلاء هؤلاء أحداث أحداث يعني شباب صغير ليس فيه واحد. كبير له حشما محترم معروف قال فقلنا يا رسول الله جئنا نبايعك وكنا سبعين رجلا جئنا نبايعك علامة بايعنا قال تبايعون خلي بالك من الكلام لأننا نحتاج إليه الآن تبايعون على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لماذا كان ثلاثة وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لوم تلائم هذه أربعة وعلى أن تمنعوني إذا جئتكم مما تمنعون منه أز... نساء أزواجكم وأبناءكم وأنفسكم ولكم جمع قال فلما أردنا أن نمد أيدينا وهي بيع أنسك أسعد بن زرار وكان أصغر واحد في هؤلاء السبعين أنسك بيد النبي عليه الصلاة والسلام ثم وجه خطابه إلى أصحابه بقية السبعين قال لهم يا والله ما ضربنا إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله ولكن مبايعته تعني أن تقاتلكم العرب العرب كافة وأن تعضكم السيوف وأن يذهب خياركم فإما إنكم قوم تخافون من أنفسكم خيفة أو جبينة فدعوه وإما أن تصبروا على مفارقة العرب كافة وأن تعطكم السيوف وأن يذهب خياركم فخذوه واجركم على الله إذاً هو يحذرهم يريد أن يقول إذا كنتم رجالاً حقاً وعلى قدر هذه البيعة وعلى استعداد أن تتحملوا متاعبها وأنتم حدفاء الأسنان شباب صغير ليس فيكم رجل من الوجهاء الكبار تستندون إليه أو يحميكم إذا كنتم هكذا تحتملون بايعوه وإذا خفتم أن تبايعوه فيحصل لكم ما ذكرت إذا خلاص إيه اتركوه فوأعذروا لكم فقالوا له نحي يدك يا أسعد ابن زرارة أو الرواية التالية قالوا له أمط يدك فوالله هذه بيعتني لا نظرها ولا نستقيلها، فقمنا إليه رجلا رجلا نبايعه بشرقة العباس ويعطينا على ذلك الجبل. الإسلام لم يرتفع إلا بأمثال هؤلاء. ودائماً الفتوة تجدوها عند الشباب لكن ليس عند الشباب خضرة فليأخذوا من عقل الشيوخ وتجربتهم فيكون العقل للشيخ ويكون الساعد للفتى لما حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام قالوا من فعل هذا بآلهتنا قالوا سمعنا فتن يذكرهم يقال له ابراهيم فتن أهل الكهف قال الله عز وجل إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى قال تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى كان في الصحابة أعاجين أنا لو كنت لكم جميعا لو إن رجل أراد أن يذهب إلى دولة غربية يروح بريطانيا يروح فرنسا يروح ألمانيا والأمريكا وأراد أن يتعلم الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الروسية أي لغة يراد، ويصير كأنه واحد من أهل من أهل هذه اللغة. يأخذ كم سنة؟ سنتين؟ ثلاثة؟ خلي بقلك إن اللغة أي واحد غريب عن اللغة لم ينشد فيها لا بد أن يظهر لأهل البلد أنه أجنبي، مهما كان ماهرا لإن أهل البلد لهم لقمة، لك لكن دي تكون مفهومة عند أهل البلد. فمهما كان ماهراً، لابد يتعرف النباء غريب، أجنبك فلو أن رجلاً أراد أن يكون واشداً من أهل البلد ويطق اللغة بغطى الله يأخذ سنتين أو ثلاثة أو أربعة ده إذا كان بقى ابن أبيه يأخذ له أربع سنين مثلاً أو خمس سنين يبقى إحنا نقول على الولد ده هذا قريه الزمان ابنه أبيه ونعتبره بطل من الأبطال أنا أرجع لي وراء في الحديث الذي رواه البخاري معلقا في صحيحه ووصله لما أبو داود والدنمذي وأحمد وغيرهم بسنة جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزيد بن خالد قال له يا زيد تعلم لغة يهود فاني أخشى عليهم من أخشى على كتابنا منهم قال زيد فحدقته أي حدقته لسان اليهود كأنه يهود في اللغة تربى في وسط اليهود يقول فحدقته في خمسة عشر يوما هل تصدقون هذا؟ الواية الترويذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعلم السريانية حظنا حجر يقول الواية فيها العبرانية والواية فيها لا مانع أن يكون تعلم اللغتين جميعا لاحتياجي إحدى اللغتين إلى الأخرى يعني 15 يوم في نصف شهر زيد بن صار يتكلم بنفس لغة اليهود وبإتقانه 15 يوم نعم ليه السبب الأول أن الله عز وجل أيده السبب الثاني المباشر أنه قال إني أخشى على كتابنا يكفي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو إني أخاف على القرآن حتى لا ينام زيد. لو نبي قلت لكم يا شباب الجمعة إننا نخشى على سنة نبينا. لأن القرآن محفوظ وطالما حفظ النص يبقى إحنا حتى لو حصل تحريف للنص سنجد من يفسره التفسيراً صحيحاً بخلاف ما إذا حرف النص التأويل ممكن نعادل التأويل ونرده لكن لو النص نفسه حرف ما الذي في يدي حتى يكون الفهم صحيحاً؟ لا وكل الله عز وجل التوران لليهود فحرفوها وكل الإنجيل للنصارى فحرفوه فلم يكن القرآن للمسلمين ولو وكله للمسلمين لوجد فيهم من يحرفه كما فعل فعل فعل فعلت الأمم السابق وعلي علماني في برنامج تلفزيوني بقول ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الرمز فالشيء الرجل الثاني قاله ما فيش حاجة فرمز ما هي سورة الرمز قاله عنها قليها كده سورة الرمز وفاتح المصحف مش حافظ وعمل يقرأ قاله دي اسمها زورة الزومة يعني واحد مش عارف؟ مش عارف النقطة رايحة فيه عمليوا سورة الرمز وهو ما دون أكثر الناس كلاما الآن تفتح قناة فضائية كل واحد خامل لا قيمة له بينفذ المثل سامح الله قائله إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم بس واحد ما لهش قيمة يشري واحد مشهور خلاص يبقى كده شهر هو كمان فيجي يطعم على صاحب خير ويطعم على صاحب مسلم ولا كذا حديث مكذوب ولا حديث مش عارفين ولا يحترمون التخصص في الدين إنما إذا تكلمت أنت في الطب مثلا يقولك لو أنت تتكلم في الطب حتى لو كان كلامك صحيحا يعني أنا, أنا عندي ثقافة البيت لي كثير من إخواني أساتذة في كلات الطب وإخواتي دكاترة والكلام ده وأنا كنت نفسي أدكتور وأدخل كل الطب لكن بإهدى الدول ودخل في أجسر هي دلوقتي مكلية الطب صحيح بس في زماننا ما ما كانت شراءة طب. خلاص. فعارف معلومات طبية كثيرة. وقدراتها ناقشة. ولما رأى مع السيد الكلية الطب لما يقول الضملة أنا بكملها يقول يقولي بالضبط زي ما انت بتقول. ومع ذلك لا يجوز لي أن أتكلم في الطب. ببساطة شديد يعني. أكلم عوضين وعتريس وسويتش الأسماء إعنا، يعني اللي جميع البصقية آه أكلموا مع العالين مزكزين العالمين مبتاع والكلام ده ماش، لكن ما ينفعش أي فوست ذكرت سيد كل طبعة من فيها بتاع، ها؟ لا دول عندهم نجاح وعندهم قلة حياة وليس في وجوههم قطرة ماء. لما يدفع يتكلم عن سحب خير ولا حزب كذب. والحديث ده مش عارف ايه والكلام ده. طيب لما مصادرنا من الأصلية تبقى مكشوفة في الحدود ايه نتيجة النتيجة أنك لن تجد نصا بعد ذلك حتى ترتكن ايه هي ده فمصادرنا فمصادر الأصلية معرضة للخطر وأنا أقولها بصراحة وقد قلتها مرارا قبل ذلك لكن أقولها الآن لأن جد على الساحة الجديد وألوف الشباب انضموا إلى الحركة الإسلامية العلمية وبدأوا يفتحوا أذهنهم وبدأوا يستمعون إلينا والكلام فأنا أكرر الكلام أقول لون بلاد المسلمين احتلت كلها لم يبق منها شبر هذا أهول ألف مرة من أن يسقط صحيح البخاري الإنسان البخاري هو ديننا أرضنا يمكن أن نحررها ممكن نقاتل إلى آخر نفس ونطرد العقل من الأرض لكن إذا سقط, سقط كتاب مثل البخاري ما هي مغبة هذا السقوط أن يسقط دينه ولا عود عن هذا الدين والغريب يا أخي إن الإيمان البخاري هو الوحيد الوحيد الذي نال كل هذا القصة من الهجوم مع إن الحديث ممكن يكون رواصة. ويبقية الستة أبو داوود والتلميذي وابن ماجه والنسائف ويكون أحمد رواه كمان وأصحاب المسانيد رواه ها؟ ممكن حديث يكون متفق عليه مش في الكتب الستة بس لا وفي المسانيد كمان يوم يا أخي ما يتكلمش إلا في بخار الوحن سمعتم حد يتكلم في الإمام مسلم؟ سمعتم حد يتكلم في مستد إمام أحمد؟ مع الحديث في مسلم برد فكان على الأقل يا أخي تاخد مسلم في السكر مهر وكان. لماذا البخاري وحده دون بقية الكتب؟ لأن البخاري رحمه الله يعني أسس كتابه على أقوى الضوابط العلمية الأمة دي مش مجموعةٌ من الخراف عشان يبقى كتاب البخاري في كل هذه الموضوعات والأكاديب وتمر 1400 سنة والأمة كلها غافلة نائمة لا تعرف إني أحد البخاري في حيث موضوعه حتى يأتي كسايف وعوي وثالث ما فيه خير يجي يقولك البخاري في حيث موضوع طب والأمم دي كلها اللي مروا على أسعى البخاري وفيها ناس برضو بداية المنافسة والأقرار والمعاصرة حريصه برضو يفطس في البخار ما عرفش يعمله لأنه احترم عقله وعرف أن الناس لو تكلموا فيه الأسقطون والبخاري نفسه أخذ ما يشبه القدسية للأرض ينتبهين العوام لو أحد أقل كلمة غلط يقولوا يا أخي غلطوا يا أحنا في البخاري الري دي غلط خالص لراجل ان مروه سمعت الشيخ كشك الله يرحمه دول واحد تقدم في الصلاة يصلي وبعدين ايه بيقرا في صلاه المغرب الى حكم التكاسر فواحد رد عليه الهاب هو الى حكم التكاسر وهو كده لان واخد القران من ايه الا كده الى حكم التكاسر يا لا الهكم لا الى حكم الصراحه فوز اهو خلصوا صراحا يا ابن جدت إلى هكو من إيه؟ ده هي الهاكم التكارف أني يا أخي احنا على غلطة في البخاري أني يبدو القرآن ها؟ يعني شوف المسألة يعني كلمة كلمات دارية حتى على رسالة أوحنا غلطة في البخاري إذن لم يأخذ البخاري هذه المكانة إلا بتواتر شهادات أهل العلم أن هذا هو أجود كتاب على وجه الأرض بعد القرآن مش معنى إنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إنه زي القرآن ما فش غلطة لا أبدا المخالف في أحاديث العلماء مختلف صحيح آه بس من الذي يستطيع أن يفصل فيها هذا الأعرق ها اللي اللي بفكرنا بالب ب بصاحب أيضا كان عنده ما بدان فجاي خط البغمغان في الأفص أم حطه بره الأفص جاء البغمغان يهرب أم دخل الأرض. ها؟ فلم يكون واحد زي هون يأتي على أمتدي كتاب استعصى بعضه على أكابر أهل العلم حتى قال الحاكم نيزابوري الذي وضع كتاب المستدرك على الصحيحية إن تراجم البخاري حيرت العقول إن تراجم البخاري حيرت العقول ليه كان, كان غواصا على المعاني وكان شغل الأئمة زمان وعلى سليم البخاري بالشفرة لا يسلس البخاري قياده لغبي. ولا لنصف ذكي بل لا يسلس قياده إلا لرجل في غاية الذكاء فالأحاديث الموجودة في المخارب جمهور مدونها صحيحة لكن الكلام يبقى في الأسامين وده بيبقى له أصول وما ينفعش يدنقش فيها إلى أهل العلم لأنهم لن يفهموا هؤلاء إطلاقا نقصر بخارب الموضوع لكن هو أصحفه كتاب هتقول الغلط في البخاري بنسبة اتين في المين ثلاثة في المية أصحفه كتاب بعد البخاري مسلم مثلا هتكون نسبة الغرض فيه خمسة في المين وهمسة وتسعين صح فإن عندما أقول أصحفه كتاب مش معناه مزيد قرآن لا ما فيوش سنة أهل هل تحكي سنة لا تقدر تحكي سنة ألم وتقدر تعترض بالضرب والطلوع ترادات معروف والإسماعيل في المستفقة لبعض الأنواع ترابط معروف أو عيد غسانر والجياني في حاجات بس هذا العلم فقط هم الذين يعرفونه. فالنهاردة لما جا أقول لك إن البخاري يهاجم ماذا أنتم فعلون يا شباب قبة السنة الآن تهاجم ماذا أنتم فعلون هل تفعلون كما فعل زيد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المعونة على قدر المؤنة على قدر همه الدداء يحتاج إلى فدائين ينبذون ما يطمح إليه غالب الناس ويتعلمون ويثاجرون في التعلم لا يشتهي ما يشتهيه غيره من الناس عايز يتزوّق وعايز شأة وعايز سيارة وعايز عمل مش عفية نحن نريد رجالا للعمليات الخاصة اللي هم الكوماندوز يسد في التراب ويأكل ورق الشجر حتى يستقيم عوده حتى ندت عن مصادر المفصلية هذا هو الذي يحتاجه ليه؟ وهذا هو الذي كنت وعنيته قديما بمعنى شرطة الموت حتى فكرت لما افتتحنا قناة الحكمة أعمل البرنامج بس شرطة الموت خفت فهم الأرض قلت له بس ده على التلفزيون كمانه ودعوة إلى فرق البحارية فسميت البرنامج التي هي حرس الحدود قلت أسمي حرس الحدود فبعد ما سميته خفت فكرو ان انا تبع فليه كورة بتحارس الحدود ها؟ وانتا متحارفش القصة مش هزا بس قلت خلاص حارس الحدود وانحنا رفين عن الحدود وانحن ايه؟ الحدود بتاعتنا مثلاً فالذي اريد ان تنبه عليه يا شباب وان ضمائر الامة تخطو بأيدي شبابها ودمائه نحن في مرحلة الحمد لله في الثلاجة، ولكن لا ندري غدا ماذا سيجي. كما قلت لكم أذكى إنسان في العالم لا يستطيع أن نتنبأ ما الذي سيجي. لكن إحنا نأخذ الأسئلة. أنا سألت بعض الأشخاص القائمين على الدعوة، وعلى فكرة أنا. مثلاً المكالمات التي تأتي 60% من المكالمات التي تأتي من المحافظات كالآتي من حيث كثرت الانتصالات أسيط رقم واحد قنا رقم اثنين أسوان رقم ثلاثة سوهاج رقم أربعة بعدين تأتي المينيا وبني هكذا التدين، فالأسئلة التي تدين كثيرة جدا من أسيوط لا سيما من البنات اللي بيتعلمونها كثرة ملفتة، فسألت الشباب، تقولوا شباب من رأصكم في أسيوط؟ قالوا والله إحنا كلنا في حدود ثلاثين سنة خمسة وثلاثين ثلاثينات يعني. المثلون ليس يعني فيكم الشيخ كبير حتى جاب رأسه بحكم السن يمكن أن تجتمع عليه قالوا لك أحزن هذا الكثيرا لأن عالم الشباب محكور كما قال من المبارك طلما انت بحيتك لسه سودا يبقى أنت عينك والناس جدا لكن لو الحته دي بيضطد يا مولانا يا فضيله الشيخ طالما الحته دي بيضطد انا مش عايز لا حد يروح يعملها دقيق ولا حاجه ها ويبقى ابن دقيق العيد ها ما ابن دقيق العيد من قوس ها يعني انا الصعيد طلع كتير يعني من اهل العلم الفضلاء او الكبار يعني ف اذا يبقى لابد أن يكون في أرضية مرجعية ولا يخرج الشباب من أَيْدِ عُلَمَائِهُمْ ده لا أريد أن أنبّعني لا تخرجوا من أيد علمائكم عارب السعيدة لهم حامي وعندهم حمية وعندهم الدفاع والكلام ده لا، أنت لكم علماء إلزموا أهل العلم زمان لما احنا ابتدينا الدعوة في سنة الخانسة والسرعين وأنا طالب في ثانوي ولسه أعدي جمعة لم ينقل لنا شايف واتعلمنا على مذهب أبو دراع يعني على دراع حبيبت على دراعي أهاجر في الناس وهاجروا فيي واطقش فيهم واطقشوا فيي فيه. اتعلمنا بالجهد واتعلمنا بالمشاقة وكان في أشياء ما كنشفح منها وأنا اعترف بهذا عشان كده عايز شبابنا يتعلم يعني لما أحببنا مثلاً أن نحي سنة المغرب القبلي النبي صلى الله صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء أنا أريد الحديث ولا أرى إطلاقاً لمن شاء بي وكنا حاضرين عند شيخنا الشيخ محمد هجيب المطيعي ودرس سولي الفقه كده وأتكلم وعرفين أن الأمر للهجوب فكلمة صلوا قبل يبعيزك ركعتين قبل المغرب ايه؟ واجبة والعالم عندنا في البلد يقول لك المغرب غريب وقال صلى الله عليه وسلم المغرب جوحارتهم فالتقطوها انا معرفش جايبين جايبينه ايه؟ حتى الكتب الوضاعين مش موجود خالد الحديث في حدود علم كانت تبين ما عملوش الحديث ده خلاص؟ وكان في ادام المغرب يداً ويقيم في نفس واحد احنا حبينا نعمل فصل له، فكنت تاني الإيمان اللي بصني بالناس والمؤذن تبع، كان شاب بيصغير كده في تاني عدالي فاتفقت عشان نقيم السنة رغم أنو فيهن جميعا إننا ها في الإبلاد، أول ما تخلص أدان هو الله أكبر عشان ما فيش حد يقول لي أكر الصلاة فكان يقعد يشتموا فينا خلصاً وهنا أستغرق فبدأ ما تعتشتمني على طورة كلمة تقول يختلك حاجة صليت ركتين ولا حاجة؟ ما أكادش يصلى ركتين بقى والله كلمة أحياناً يرمون أنا ميرفعش قال يقول لك والله زبطته مرة المنطق قال في الجامع كمان والله كلمة دي واحد الله قال الله يرحمه يعني حتى افترق يعني حتى مشي، واستمني يصلي النغل يعني حاجة خذ النفوخ يطب وفضلنا هابر وقتصادي طيب ما هو أنا لو لو حد مثلا نبديهم أو أنا أعرف الحديث أنا عندي محبة السنة ونفسي الناس كلها تتابع السنة عاطفها بس لما انشاء دي ما فتش بالي منها خالص جينا بقى على تحريك الإسرع فأنا بحرك في الإصباح وأرى أن زيادة كان يحركها لا أراها, لا أراها شاذة، في كثير من المشايخة رأى شاذة، وقول لك إنما هي الإشارة فقط دون التحريك والكلام ده أنا شايف بإتهادي ونظري في طرق الحديث والكلام ده هنا وأعرف أن زيادة المطنابة تفرد بها لكن هي عندي ليس شهادة فكنت بحرك ولا أزال أحرك لحدنا بس كنت أنا بأحرك بطريقة معينة لما رحت للشيخ الهرباني رحمة الله عليه وصليت جنبه فشدني بحرك فاستغرب قال لي من أين أتيت بهذا؟ وردت له من كتابك وصلت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لا أقول بهذا أنا شكيت في عقلي أنا لا أقول بهذا الشيء بولك بحركه أنا كنت بعمل كده كده وقدرت لا الشيخ قال إيه أنا ده اسمه خفض ورفع اسمه إيه خفض ورفع والحديث قال لي بحركها فانت زودت على المعنى مرتوطة الحمد الزاد قال لي تثبت من كمحاية التبلة وتحركه في مكانه هكذا سريعا ولا تصرفه عن الكلام يا ده الحديث لا تعمل شيئا كده خفض ورفع لكن أنا أقول لك يبحركها لما تعمل كده فأنا بقى إيه على قديم كنت إيه أعمل كده فطبعاً اللي بيصلي جنبي طلب فلاح واللي بيصلي على شمالي يميني فلاح وشمالي فلاح ما هو من العزب من عدد فهم كالعادة يرفع فيه أشانه لا إله إله الله حفظ إيه سبع وخلصنا لا هو شايف أن أطولي تصلي عمل إيه أعمله كذلك وخلاص فأول ما خلصت الصلاة فأقول إخوة أنت بيطنطر دودك قلت له أنت بتستهزم السنة؟ دي سنة النبي كيف أنتستهزم السنة؟ وقل إيه؟ فم والراخبة الدنيا جالسة في الصراحة جالسة تكون في وطن من الصلاة يعني في الركعة في الأولى والتالية لأن بعد الركعة الثانية في إيه؟ تشاهد، وبعد الركحة الرابعة في تشهد فانت اقترد طبيعي لكن جزء الاستراحة كما في حديث مالك بن الحوارث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في ودر من صلاته لا يقوم حتى يستوي القاعدة ودي أعدى إيه كأنك على الرض يعني على حالة سوقنا على طبق، أول ما تعد تقوم فطبعا بعد الركحة الأولى بالعادة أن نجد يكون قاعداً على ركحة تانية أنا أقوم قاعد الأول ثانيتين وبعدنا هو إيه؟ واقف فاللي جنبي سرحان فيقوم قاعد يقول لي لسه قاعد يقوم قاعد أقوم أنا قاعد. ها فيقوم هو قاعد بس بطريقة إيه لا إرادية كده زي مفزوع يبقى كأنه مش هركض في الصلاة يعني أنا كده فضحت انه شبك في الصلة. بعد الصلة لازم تعصى الخناة. بينه وبينه. وانا متماسك انه دي السنة ولا بد من اقابة السنة وشعب الكلام. كلامه. وكان من جدا ان احنا نورر المسألة لو كان لنا حد يرشدنا كيف نعامل الناس. ما عارفوش كلام ده اللي بعدنا درسنا عند بقى شيوخ وكبير في السن شوية وعرفنا الدنيا ماشية ازاي. أنا حليت مشكلتي مع الناس بإزازة عتر ولد عارف الإزازة الموبيلية دي كان زمان نفاة ورد ومسك والكلام ده كانت الإزازة بحوالي 15 غرش أنا مزالك لكن كانت في حتة جديلة وكده فبعد ما تعلمنا إزاي عمل نعمل الناس بالكلام ده كنت أخذ الإزازة العتر معايا وأنا الإمام بتاع المسجد. فأبل ما صلي أقوم واخد الصف من أولهم. افتحي لك. وابتدأ عطارهم ايه؟ كلهم. وبعدين أتقدم أقصاني. لدرجة اني لما كنت أقول استقيم رحمة الله يوم عاميلي كده. ها؟ لا بتش حسن ولا دايب. عايز حسن ولا دايب. اتعودوا إيه؟ إن إيه؟ يبقى على طول لأن أول ما تديرهموا كده يبقى خلاص يبقى لو إيه؟ أشغل البلو تمام؟ <تصفيق> نسيت مرة أجيبها رجعت البلد بتاعي لأن في واحدة كانت من أرحمي ربنا أرحمها كانت تبعت ولادها الجامع مخصوص علشان يحطوا عطر وهي تقعد تشم في ايدي ست فلاحة حلت مشكلتي مع الناس كلها بالإيزازة 15 برشن وعرفنا كيف نصل إلى كله الناس. فأنا عايز أقول أنه الحمد لله فيه يعني خير وعندكم مشايف على الأقل من تستطيع أن ترحل إلى أي بلد تستطيع تلقى أي شايف ممكن تشوف شيخ في التلفزيون ممكن هماتك تعالوا شوية تروح أي محافظة محافظات تلقى شيخ في الشيوف يعني ليس عندكم ذاك الفقر العلمي والفقر الأدبي الذي كان عندنا القديم فلو أريد أخوانا أن هناك أناس كثيرون يريدون أن يسرقوا عقولكم وقلوبكم فاحذر وكل شيء أرجعه إلى القرآن والسلمة فهو مصدر عزنا وهو أصل حياتنا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم فحياة القلب في الوحي طيب إذا أعرض عن هذا الوحي إيه النتيجة التهديد واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه إذا ترك الاستجابة للوحيد يحول بينه وبين قلبه لو حتى حاول يرجع بأنه ما يعرش واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأخذ بالحديث الذي رواه الشيخان وهي حكاية نازلت من أجلها آية حدثت الزبير من عوام رضي الله عنه أنه كان ما وجار له من الأنصار الزبير لأرض الأنصار لأرض أرض الزبير في العالي أرض الأنصار منخفض قليلا أراد الزبير أن يسقي أرضه أصر الأنصار أن يسقي قبله طيب كالفي مواتير ولا كالفي بتاع على الكلام بل. فالماء إذا جاء بتستوعبه الأرض المنخفرة طب وأرض الزبير اللي في العائل لم يصلها ماء فالمهم اشتخاصنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير وأرسل الماء إلى جارك العجل كده إن تسيب الماء بقوتها وغزارتها توصل للعالي يوم الزبير يروي أرضه وأقل قدر من الماء ستسوعد الأرض للمنخفضة قال اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جاره فغضب الأنصار وقال له أن كانت نعمتك حكمت له لأنه ابن عمتك فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه وقال اسك يا زبيح ثم محبس الماء قال الزبير فلا أحسب هذه الآية نزلت إلا فينا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلم مسرين فذكر وراح نفى الإيمان عمّا لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم في القضية أولا فلا وربك لا يؤمنون حتى واحد يحكموك فيما شجر بينهم اثنين ثم لا يجد حرج في أنفسهم حرج مما قضيت ثلاثة ويسلموا تسليما إذا الحق عليه وهو فرح وصدره منشرح إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لغيره عليه الحق إذا استكمل المرء هذه الثلاثة فقد استكمل الإيمان إذن أريد أن ننبه أخيرا الجامعات مفتوحة الآن لكل التهارات السياسية وكل من يعرف استراتيجيات وإيدولوجيات والكلام نهود فقولوا فكما قال الشيخ ابن عيينة رحمه الله عليه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر الذي توزن عليه الأقوال والأفعال فما خالف قولا للنبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا لا يرفع له رأس وينبغي أن ينبذى نبذ النوات لي معكم إن شاء الله تعالى إن لقاء في يوم السبت بعد غد إن شاء الله عزيزا في الجانعة لأستكمل معكم نماذج من هؤلاء الذين يصلح أن نطلق عليهم شرطة النور سواء كانوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرون التي جاءت متأخرة عنه. وأنا أكرر اختباطي وسروري بأني صافحت وجوهكم للمرة الأولى وأسأل الله عز وجل الله أن تكون مرات ومرات أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله ربا